بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرتفع سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم نكمل معا اسم الله عز وجل الجبار ونسأله سبحانه وتعالى أن يجبر قلوبنا وأن يكرمنا ولا يهنا وأن يعطينا ولا يحرمنا وأن يزدنا ولا ينقصنا وأن يرفعنا وأن يعز بنا الإسلام وأن يجعلنا ممن تكلم بالصدق وجاء بالصدق وصدق به من جميل من جميل ما درسناه في بحث الصدق أن الذي يصدق يصدق بجميع من جميل ما قرأنا في بحث الصدق أن الذي يصدق بجميع ما أخبار به الله عز وجل في كتابه وما ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم من الأخبار بالبينة ويلسزم به علما وعملا ودعوة وصبرا على الدعوة صدق بكل شيء يأخذ مرتبة الصديقية يأخذ ايه؟ مرتبة الصديقية يأخذ مرتبة الصديقية ومرتبة الصديقية فوق مرتبة الشهداء آه آه فجاءت مرتبة الصديقية قبل مرتبة من؟ الشهداء يعني هي بعد مرتبة النبوة مباشرة أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الصادقات فدائما أسأل الله عز وجل أن يرزكك الصدق الصدق والصدق هو أساس الإيمان يعني حتى لما توجهت للأستاذة الله يبرك فيها وقلت لها أيهما يأتي أولا هل الإيمان هو الذي يأتي بالصدق أم الصدق هو الذي يأتي بالإيمان نعم هذه الإيمان أصلا هو التصديق يعني الصدق هو اصل الإيمان وعلاقته بالإيمان قوية جدا تكون إن أنت تصدقي كل ما جاء من الأخبار عن الله وأن الله سبحانه وتعالى يعطي وأن الله يجبر وأن الله يسعب وأن الله هو الذي يزل ويعذ وأنه هو القفار الجبار لما تصدقي كل أسمائه وأفعاله وتتعبدي له بها ثم تصدقي بما أخبر به في كتابه أو ما قامت به البينة في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم ثم تلتزيها علما وعملا وتدعين إليها وتنشريها وتصدري بقى على الحيلك من الدعوة طيب بتنالي درجة الصديقية درجة الصديقية أعلى من درجة الشهادة على من درجه الشهاده بعد النبوه تصلى الله عز وجل بي ولكم ولكل من تسمعنا ان يرزقنا الله درجه الصديقيه هي هم العلماء الربانيون كما قال علماؤنا المفسرون كل من جاء بالصدق كل الحق اللي حسيتي بيه جاء بالصدق من الرسل والنبيين وأتباعهم جئت بالصدق وصدقت به فأولئك هم المتقون طيب يبقى هنا كيف اصل كيف اصل المرتبة الصديقية أن تصدق بكل ما أخبر الله به عن نفسه في كتابه وفي سنة الرسول صلى الله عليه وسلم أو أخبر به من الأخبار في القرآن من أوله إلى آخره سواء من أفعاله وصفاته وأسمائه وما وعد به المتقون وما وعد به الكاتمين والجنة والنار وما أخبرت به السنة ثم تلتزني ذلك علما على علم بذلك وتعملي به ثم تقومي بالدعوة الى ما تعلم فيه تقومي بالدعوة تجذي وتجذي لما تقومي بالدعوة ايه اللي سيجرالك؟ <تصفيق> ايوه الاصلاح تصلحي نفسك وتصلحي غيرك لما تقومي بالدعوة ما الذي سيحدث لك؟ هذا <تصفيق> لازم يبقى تصدري وتز... وتظلي هكذا لا تغيرك الأهواء ولا تزلزلك الأحوال صادقة فيك قوة في صدق لله عز لما يكون فيك قوة وصدق وتنتصري على الشيطان وعلى نفسك والهوى والدنيا وتبلغي وتأتي بالصدق وتصدق به تنالي درجة الصديقية فالصديقية تشمل كما قال الشيخ السبادي الأخذ بجميع الدين ظاهرا وباطنا لله ابتغاء و عشق الله تبقى كده صادقة بل و وتبي وتبقى اعلى من مرتبة الشهداء مش كلنا نفسنا نموت شهداء ليه؟ عشان ندخل الجنة ايه؟ بلا حساب ولا ايه؟ ولا عذاب لان احنا ما فيناش يا رب ما نقدرش يا رب ما نقدرش يا رب خلاص اللي عايزة تموت شهيدة تسأل الله أن تكون في الضيقة بل من عجيب ما قرأنا في التفسير اليوم ان حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا أعلم درجته أورده المسفسرون مثل الإمام الطبري والقاسمي طيب حديث النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنوا أمتي شهداء ثم أولوه طيب أولوه أن مؤمن أمتي اللي هم طبعا الدعاء الربانيين الذين جاءوا بالصدق وصدقوا به وعملوا به أولوه أنهم هم الذين يشهدون على الناس طيب الله بيني وبينكم لو سألني ربي سأقول فلغتكم طيب ومنهم فضلني يعلم من ومنهم من قال المؤمن المؤمن ينال درجه الايه الشهاده فلها تاويل هكذا ولها تاويل ايه هكذا عند اكثر من عالم من علماء التفسير مؤمنه امتي شهداء بل منهم من اول الايه والصديقون والشهداء عند ربهم قرأوها كذا في سورة الحديث صح؟ إيه بداية الآية والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون خلاص؟ في وقف وفي وطلها قال لك والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم هجي رغم ونورهم في القراءة يعني بيقولك ان اللي, اللي امن بالله و امن بكل و صدق بكل ما جاء عن الله عز وجل من الاخبار خلاص ايه صديق و من عجيب مقرة طيب نرجع لاسم الله الجبار بيقولك هنا ولا يستطيع الخلق ولا يستطيع الخلق أن يعطوك ما منعك الله ولا يحسنوا إليك إحسانا لم يأذن الله تعالى بدي ولا أن يجبروا لك كثرا لم يأذن الله تعالى بجبره النقاب دي مهمة جدا لأن هي دي اللي بتسبب لك الصدمات النفسية صح ولا لأ أن أنت متوقعة أنا ما كنتش أتوقع أبداً منك كده طيب أجبر بخطري بكلمة يا راجل طيب من صاحبتك أنا ما كنتش متوقع أبداً منك كده طيب طيبي خطري فطبعاً تجيلك الصدمات ان انت متوقعاً ان اللي معاكي هو اللي يجبر بخطرك لانك لم توحد اللي بفعل ايه وانتظرتي ورجوتي للاحد غيره فجاءتك التربية التربية عن هو الذي يرضي عباده بالمواقف والاحداث طيب فانت يكون عندك يقين ان لا احد يستطيع ان يعطيك ما منعك الله ولا ان يحسن اليك بإحسان لم يأذن الله تعالى به ولا أن يجبره لك كثرا لم يأذن الله تعالى بجبره فعاد الأمر كله أنه ما تبحث عنه من جبر قلبك أو نقص عندك لا تستطيعه بطرق أبواب الناس بل كثير من الأحيان تأتي لواحد وتقول له أنت أخطأت فيي وجرحتني وأحتاج أن ترجع عن حالك من اجل أن تهدأ نفسي عايزة اللي معاك يهديكي يا جميلة ألس في بلادي العجائب صح؟ عايزة اللي معاك هو اللي يهديكي وأنا ذاهبة متأملة أني لو كنت واضحة معه سيفهم حيفهمني لما أتكلم معاه هنفهم بعض ما شاء الله الناس دلوقتي في موضوع فاهمة بعض ده كل الناس ما حد بيه في خالص الله اكبر الله اكبر في فيه دلوقتي في التعامل مع الناس فيه مشكلة الفهم ايه انت بيتفهمي حد حد يخلو حد تاني خالص <تصفيق> ويتتعجبي يمكن انا اللي مش بعرف اقول ولا ايه خير الله ما جعله خير يا جبار اشبر قلوب انا وتلاقي الناس ما عندهاش ضبط انفعالي كله بيعصب كله بيعصب إلا اللي عايش مع ربه والله عز وجل أن يرزقنا العيش معه سبحانه وتعالى تحت ظل أسمعي وصفاتي يعني عملت بشر يا مضحك نعم نسوي نوربي الأمة على العقيبة السوية نوربي أنفسنا ثم نوربي أهو ما احنا بنقولك الإيمان ابن تيمية وابن القيم والشيخ محمد عبد الوهاد قالوا اعلم رحمك الله اعلم رحمك الله قلنا جهاد النفس على أربع طلب العلم والعمل به والدعوة إليه والصبر على مشق الدعوة لأنك حتتظبطه لما تتكلمي خلاص لازم تصبري لازم تصبري في محيط في مهتي كل ما يرزقك الله عز وجل قول يا فتاح أهم دعوة دعوة ولادك كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعياته طبعا اللي كل اللي ربنا بيرزقك به في واحدة ربنا رزقها ابن بتدعوه جارة صحبة أي حد ولا واحد ولا تنظري للعدد أبدا أبدا أبدا فتنظريش للعدد ابدا من عجيب ما سمعت في قصص الهدايه نعم يقوم في قلبه من الصدق ما لا يعلمه إلا الله نعم دي دي tanta دي مش معايا بس هتعرفي نعم نعم نعم نعم نعم ليس بالعدد والله والله عز وجل ان يجعلنا من الصادقات وربما واحده تكون ام طيب اقول لك معلومه سماتها علي الشيخ ابن عثيمين كان بادئ بكام كام 5 خلصة. هذا العالم العلام الإمام الذي أسأل الله عز وجل أن يرزقه الرفعة اللهم آمين فإن الإنسان لا يعلم من أين تأتي البركات لا يعلم الإنسان ولا يعني أنت دلوقتي لما تنشر محضرة ولا مطوية ممكن بصدقك يعني ال الذي يقوم في قلبك أن انت بتعملي عند الله من عجيب ما سمعت في قصة الهداية إن واحد في الاتحاد السوفيتي أسلم و أسلمت كلها بسبب مطوية صغيرة وضعها لها أحد وضعها له أحد الناس على زجاج العربة وتحت المسحات تحت المسحات مطوية اسلام كل هذه القرية بإسلام الرجل في ميزان مم؟ صاحب المطوية لا يعلم ما في القلوب إلا الله ولذلك من الأحاديث اللي تربينا عليها أسهل الله عز وجل أنه يرزق الصحة يا رب شيخ فتح الباب قال لي حديث في بداية دعوتي قال لي يأتي النبي ومعه الرجل والنبي ومعه الرجلان والنبي وليس معه أحد وهو نبي درجة النبوة أعظم الناس عند الله عز وجل فالمهم ما يقوم في قلبك أنا ماذا يقوم في قلبي؟ إني أعمل عند الله ليلة نهار إني أتعلم عنه ليلة نهار إني أدعي الناس إلا من خير مبضة الإخلاص يا جماعة يريد تسمعوها ودي محاضرة الاتنين القادم إن شاء الله بس نزلت لكم محاضرة اللي هي الطريق إلى الإخلاص قالك أن تبع الخلق إلا من خير دع عنك الناس وكلام الناس والذي يقولوه الناس وفكر إن انت كل تعلمك عن الله وكل علاقتك مع الله وانتظارك الجبر منه هو سبحانه وتعالوا واشتغلوا عند ربنا عشان الأمة ترجع ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم التمكين ممن إن أفعال الله عز وجل يمكن منين للمؤمنين عايزين يبقى مؤمنين هنبقى مؤمنين ازاي غير لما نتعرف على الله عز و جل ونعرف مرادي ونقوم به طيب نرجع للمثال ال ال الانسان اللي بي بي بيطلم بجبر من احد سوى الله خلاص تبقي ذاهبة شو بقى حالتك النفسية متأملة اني لو وضحته ووضحت له المشكلة وشرحت له واتكلمت معاه حيريحني مش الكلام ده تبقى نفسي تريحي لا بتريحيش أبدا ده, ده علشان ربنا بيحبك فبي ربيك طيب اجبر بخطر بكلمة أو اجبري بخطر بكلمة. الجبار هو من الله مش معنى كده ان الناس تبقاش حلوة مع بعض لا انت تكوني بتجبري الخواطر انت فعلك انت لكن لا تنتظر الجبر إلا من من الله لما تنتظر الجبر من العبد تجدي أن الجرح بدل أن يجبر ما الذي يحدث له يزداد عمقا يزداد عمقا حتى التوفيق ما يملكه إلا الله لكن المهم قلبي إرادة الإصلاح أريد أن يصلح قلبي إرادة الإصلاح أريدها ممن من الجبار وهو الله من اجل ذلك نحن دائما عندما نأتي ونجمع الناس من أجل حل مشكلة معينة بجمع الناس هذا موجود في كل الأوضاع على مستوى العوائل وعلى مستوى الأعمال يكون لديهم مشكلة ويريد أحد أن يحل هذه المشكلة ويناديهم ثم يأتون ونفسهم ليس فيها إرابة الإصلاح يخرج كل واحد فيه شحن أضعاف مكان. يعني احنا دلوقتي عايزين ايه؟ نحل المشكلة الفلانية والناس المجتمع دي اصلا من جواها ما عندهاش ارادة للصالح ده مشحون من ده ومش طايفه مش عايزاه وده مشحون من ده واللي بيصالحوا نفسهم ما عندهمش صدق طب هيحصل ازاي اصلاح لماذا لا يحدث الإصلاح لأن الذي يجبر الخلل في قلوبنا والنقص والجروح والآلام وإلى آخر ما نتصور من حركات القلب إنما هو الله تعالى إذا تكون القاعدة التي تتعاملي بها مع الحياة أن استفاء الحقوق في الحياة يصل إلى حد المستحيل النقطة دي مهمة جدا النقطة دي مهمة جدا معظم الفتن في كتاب الفتن في بداية كتاب الفتن درتنا ان معظم الفتن بتأتي من ان الناس يريدون ان يستوفوا حقوقهم في الدنيا استفاء حقك بشكل كامل في الدنيا هذا لم يكون لم يكون واحدة عايزة تاخد حقها كامل من اللي قدامها طب انت هل بتقصي حقه كامل؟ لا طبعا لا طبعا طيب وإيه اللي نقزمها نفسيا وأوقعها في الفتنة والسخط ان هي مش عارفة تأخذ إيه حقها كامل فاستفاء الحقوق في الدنيا يصل إلى حد المستحيل فعلى ذلك ابني كل علاقتك على أن الله هو الذي يشبر لك ما هو واقع من نقص فيك ومن حولك يعني نحن يكون لدينا احتياجات معينة نفسية في الناس الذين نعاملهم أنا من الناحية النفسية أنا عندي احتياج معين عايزة اللي عايش معايا يديني احتياج النفسي التاعي زي ما احنا بنضحك كده بنقول ايه الديني بيرستيجي أديك بريستيجك مش هتديني بريستيجي مش هتديك بريستيجك 你SH ace Airlines udes 테ليم ميتقالش بيتقال تديني بيتقال. حقي يأديك حقك مش هتديني حق مش هطديك حقك لأن مفيش عمل لله بقى فيش عمل لله ده مدية في مدية طب فتعيثي مثلا مع رجل 25 او 25 سنة وهو بنفس اللي هو فيه وانت بنفس اللي انت فيه إذا بقالك عشرين او خمسة عشرين سنة نبدايق بالنفس الحاجة طب ليه؟ لأن اكترقتي دابه جوا ولم تسأل الله عز وجل انه هو سبحانه وتعالى اللي يجبرك ويصد هذا النقص اللي فيكي انت فيكي حاجات عايزة تكمليها نفسيا حتى تكوني مشبعة نفسيا ويكون قلبك مرتاح صح؟ طيب هذه الأمور تطلبي من الله عز وجل ان هو سبحانه وتعالى الذي يكملها لك ويشبرها لك الذين آمنوا وعملوا الصالحات كفر عنهم سيئاتهم وأطلح بالهم مين اللي أطلح البال؟ مين الذي يلّك صلاح البال مين الذي يلّك الاصلاح ردي عليها بالإصلاح الجبار الذي يصلح هو الجبار يبقى هنا نفس الحاجة اللي انت فيها وتشعري في لحظات انه, أنه ماذا أفعل أعمل إيه على الشخصيات اللي أنا عايشة معادي أعمل فيها إيه بحاول أفهمها ما تفهمش باقي علي عدم احترامه لي مثلا وتشعر انها حاجة لكن هذه الحالة الحاجة بقيت حاجة فيكي من اجل ان تطلبي من الله تعالى ان يجبرها ايه بداخلك الاشكال شوفي بهاي النقطة ذي جميلة جدا جدا الاشكال ان الله يجبرها ولا نقبل بجبره بسم الله لماذا كيف يجبرها الله ولا نقبل بجبره لا يأتي واحد في حياتنا لا يحترمنا مثلا يجي واحد هو اللي عمل لك الأزمة دي ما بيحترمنيش طيب وبعد ذلك يعطينا الله مئة واحد يحترمنا الحاجة هي الاحترام مئة واحد بيحترموك يعني يا إما هذا يحترمنا يا إما لا خلاصك تأب وحياة تبقى كلها ضنك وما شفش النعم ولا الود الذي يتودد لنا به الودود وهو الله ولا الجبر اللي ربنا بيشبرني به سبحانه وتعالى ده كله لا أرى جبر الله يا اللي دا يا اللي لا يا الباقي كلهم المئة لا حاجة لي بهم أنا عايزة دا هو اللي يحترم يا إما كده يا إما تبقى حياة إيه هذا السوء الأدب مع الله أنه يعطيك ويتودد إليك ويجبرك ويجبر خاطرك ويجبر كسر قلبك بأمور عديدة لكن إيه أنت بطل إيه لنقطة إيه النقص طيب الدنيا الرسول صلى الله عليه وسلم قال أن الدنيا بلغة منغفة يعني نتبلغ بها إلى الآخرة طيب. لابد أن يكون فيها شيء من التنغيص لكن فيها من جبر الله الكثير لمن يصدق في اللجئ إلى الله عز وجل لماذا لا نرى جبر الله عز وجل ونرى الشيء الناقص طيب. هنا مثلا أنا عندي أربع أولاد واحد عق والباقي كلهم طيبين مباركين طيب واحدة تقول لي انا اولادي كلهم الله اكبر لا يوطاكم طيب والدك و والدتك بيحبوكي ولا لا اختك و اخوكي واحدة تقول لي اخواتي تقول ليك مفيش ولا واحد فيهم كويس معكي طيب كل اخواتك وشين مفيش ليكي اخت في الله مبسوطة كده وانت قاعدة معها مفيش اي جلسات جليلة بتقعوديها مفيش اي حاجة بتتلمسي فيها ود الله نستحي من الله عز وجل نستحي من الله والله آه لذلك انا بقول للاخوات اصحف اصحف ما تخليش الشيطان يعيشك في دوامة ان انت مبتلى وان انت مفيش حاجة حلوة في حياتي وانا انسانة حتى المبتلى بكل البلاية تتلمس ان البلاء تطغير ورفع منازل فهو ايضا من تربية الله الرب محسن اليك الرب محسن لكنك عمياء عن الاحسان عمياء لا تخليش الشيطان يعيشك في دوامة الحزن والاكتئاب ليلى مهار مش كل لما جوزك يتخانق معاك هتكتئب لانت كده مش هتفوقي بقى مش كل لما حد يقول لك كلمة اختك قالت لك كلمة جرتك قالت لك كلمة مرات ابوك قالت لك كلمة مرات أخوك قالت لك كلمة كل الكلام بتتحسسي منه وتكتابي وتقولي أصلا أنا حساسة دي مش حاجة حلوة لا لا لا لا وسمتوني سمتوني أني أقول أن حساسية النساء لكثير مما تسمع دليل على أن نورا في الأذن ليس موجود ضعي بدل هذا الظلام الذي يدخل في أذنك نور العلم عن الله المجموعة بتعيدنا يسمعها نور العلم الله او من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس يمشي به فين؟ في الناس كمان مثله في الظلمات ليس بخارج منها حتى النكي في الظلام على طول اصحب ها؟ لا تغير إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم والصبر بالتصبر او ومن كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كما نمثله في الظلمات ليس بخارج منا الذي يعلم عن ربه وازل على ربه وينزل على قلب نور العلم عن الله اللي بيحضروا دوره الامثال اسمها شرح مثال الرعد من اروع الامثله في القران ان العين لما ينزل على يخرج هذا العين كل الشوائب والأمراض التي في القلب يهذب الطباعة حديث النبي صلى الله عليه وسلم ومن يتقي الشر يوقع صدّالي نعم نعم نعم نعم صحيح نعم بالنسبه لاضطرابات النوم نعم نعم لما بيبقى في خلل معين في كيمياء المخ مش كده نعم بس نعم نعم حاجات بتبقى عضويه بلاء من البلاء ما من البلاء يعني في واحده ممكن تبقى حافظه القران الكريم كاملا وتصاب بالاكتئاب المرضي دي اعراض لمرض معين نعم نعم صحيح هذا الكلام صحيح بيبقى فيه خلل في كيمياء المخ يعني من أعز صديق صديق من اعز صديقاتي اسال الله عز وجل ان يرفع عنها لما راحت للدكتور يقول لها انت مريضه بالاكتئاب مرض اللي اكتئاب قالت له بس انا مش متضايقة قالت له انا مش متضايقة لكن دي اعراض لمرض من النحية العلمية اسمه كده نتيجة الخلل معين في كيميا المخ نعم بيعالج, نعم بيعالج لكن انا باتكلم دلوقتي زي ما هدى بتسألني عن الطباع عن الطباع وحتى هذه الامراض سبحان الله اللي بيصاب بها الانسان في نفسه ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين من ضمن البلاية هذه الأمراض التي يجدها المؤمن في نفسه أو في صدره هذه الذي يصبره عليها هو اعتقاد في الله عز وجل اعتقاد في الله عز وجل وأن الله عز وجل لا بد أن يجعل له فرجا ومخرجا واعلم ان الصبر مع ان النصر مع الصبر وان الفرج مع الكرب دي من القواعد وان مع العسر يسر طيب لا حساسيه يعني بتتحسس اه ده ناتج ده ناتج لان القلوب مشغوله بالبشر مش مشغولة برب البشر احنا لما نلتقي على الله عز وجل ويكون كلامنا الان عن الله عز وجل هنتخلق مع بعض بايه طيب وحتى لو اختلتنا مع بعض كلنا لنا رغبة واحدة هي الاجتماع على من على الله لكن لما بتركنني لاهل الدنيا ويبقى كل واحده فيها نسال الله العفو والعافيه ما ينتشر من أمراض القلوب من الغيرة الغيرة والحسد والحسد دول لازم هيحتكوا ببعض فلازم هيعملوا مشاكل مع بعض لذلك دايما نقول للاخوات هذه اسماء الله وصفاته اتكلموا عن الله وعن اسماء الله وأنا الله واسبكوا من حديث الدنيا إن الله عيحد معالي الأمور ويكره تفاتفها ويجيلك الخطاب والأمر من الله عز وجل أيها الذين آمنوا استقوا الله وكونوا مع الصادقين كونوا مع الصادقين ليه؟ لأن الصادق بيرفعك عند ربك الصادق بيرفعك عند ربك وبيزود إيمانك وبيذكرك بالله الإيمان الحسن البطري ينصح الناس استكسروا من الصالحين فإنهم شفعاء لكم يوم القيامة اللي يخدوك الفوق تمستكي بيهم وعب عليهم بالنواجد واللي يشدوك التحت بينك وبينهم سلام المسلمين ما بقولش قطيعة يا إما تقدري تحوليهم وتكلميهم عن الله وتجذبيهم لله ولما ربي يرى وهو العليم علام الغيوم يرى قلبك صدق في تحويل من حولك والله لن يخذلك لا تتصوري أن تكوني صادقة ويخذلك الله أنا أول ما ابتدت مع أهلي بقى ورولي دي مع أذى وكل حاجة نازل اتحرمها لنا كل حاجة اتحرمها لنا دلوقتي بفضل الله ومن تريك ومن يتكلمي معانا شوية اتكلمي معانا شوية فربنا سبحانه وتعالى بيدي القلوب يقلبها كيف يشاء المهم ان انت تري الله عز وجل صدقا في تغيير من حولك لقيت نفسك حيجروك الغيرة وحسد والقيل والقال كره لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم القيل والقال فلانة بتغير اسأل الله ان يكفيك شرها ويدفعي بالنسبة ايه احسن لقيت حسدها هيخليك انت كلام تحسيزيها حاولي تتجنبي تتجنبي وكل واحد وقدراته وكل واحد وصدقه وهمته همك ما أهمك إيه اللي انت مجغولة بي مجغولة بالله عز وجل وعايز تشتغلي عند ربنا وترضي الناس عن ربهم وخالقهم والله سيفتح الله عز وجل لك فتحا عجيبا وسيسخر لك من يعلمك وسيأتيك بمن يتعلم منك تجد عجبا تجد عجبا منة من الله قوة منه جبرا منه لا ف... لا يعني ذكاء منك أنت لا ده ربنا سيجبرك ربي سبحانه وتعالى سيجبرك كنا نتخيل ان احنا نبقى عاديين في قطر والمحاضرة توصل لكندا وامريكا والصين والسويد فضلا من الله ومنا مننا منه وحده فالأمر ان انت لما تحاول ان انت تغيرت اللي حواليك ربي سيعينك لما تكوني صدقه ربي سيجبرك طيب فالمؤمن يرى جبر الله لكن الاعمى الاعمى اعمى عن احسان الله عز وجل له وكل تفكير في الناقص عنده لكي ربي سبحانه وتعالى لما بيحرمك من شيء يحرمك من شيء لكي لا يقوى تعلقك به من عجيب ما تري يعني حتى أرى في أهلي إن, إن كان خالي اللي هو خال أمي رحمه الله رائع مع زوجته وبنته وكانوا معلقين به جدا ابتلي بالصرفان فأخذ هذا الرجل او الأب والذوق كان رائع معاها خلاص فكانوا معلقين ايه حصل ايه حصل الاثنين ايه معلقين ببعض الام وبنت وبنتها اللي بنت خالي وكانت وحيده جت بعد حوالي 15 17 سنه من الزواج بنته بقى واحده بس فالام كل تعلقها انتقل من زوجها لبنتها الوحيده طيب وكانت الام على طول مريضه على طول مريضه ومين اللي قائم عليها البنت اللي حصل البنت عندها 27 سنه تصاب بالسرطان خلال شهر كانت خلصانه والام هي اللي ايه اللي احنا رايحين جايين عليها لكن القلب تعلق بمن وهي الان اسأل الله عز و ان هو يؤنسها بقى لها عشر سنين بعد بنتها اقتربت من الثمانين تعيش مفردا قال الله ان يؤنسها قال الله انتي ربي سبحانه وتعالى يريد ان يعلق قلبك به وحده ربي يريد ان يعلق قلبك به وحده وانظري الى بلاء سيدنا ابراهيم هو رايح جيد ابنه إسماعيل خلاص ويساعده في بناء الكعبة ويقوله ربنا تقبل منا ها وكل قلبه معلق بمين بابنه ولا ليس معلق ليس معلق لأن جاله الاختبار يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبا تفعل ما تؤمر ده قطع ايه؟ قطع وفديناه إن هذا لهو البلاء المبين يعني ربي في سورة الصفات ما يحتي عن خليله سيدنا إبراهيم يقول إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم ليه؟ لأن قلبه معلق بمين؟ بالواحد الأحد فأنت أحيانا يأتي كثر لكي لا يقوى تعلقك إلا بالله لكي لا تستغني بهذا عن الله لكي لا يقع في قلبك الوقوف عند بابه بل أحيان كثيرة نأتي مقبلين نقول فلان بالذات لا يفعل كذا لا متوقعش أنه هو يخزلني أبدا لو كان فلان لا يفعل كذا فلان لا يفعل خطأ من هذا النوع ولا يقول هذا الكلام لأني وثقت في فلان الله تعالى يجعله يقول الكلام الذي لا تتصوريه والذي لا تنتظريه منه فلا تضعي ثقلك على فلان ما تقوليش أنا تصدمت فيك لا ذا انت اللي محتاجة تربية انت اللي محتاجة تربية ان كل تعلقك وانتظارك يكون من الله عز وجل لطف من الله عز وجل أن يلطف بك أن يتعلق قلبك بأن ينشغل بأحد سوى الله عز وجل الآن يكون فينا قصور ويكون فينا نقص وأنت تري أحد يحترمك أو يحبك أو يقدرك وأنت تشعري أنك في الحقيقة لا تستحقين لا تستحقين فتري كيف يجبر الله عز وجل صورتك في آية الناس كيف يجبر صورتك في أعين من تحتكين بهم كل هذا نوع من أنواع الجبر يجبر فيها الله تعالى نقائصنا أنا ببقى جواي عارفة أننا لا أستحق هذا الشيء ولكن منا من الله ده نوع من أنواع الجبر فليه تبصي للناقص عندك ليه؟ من سوء الأدب مع الله نعم نعم سواء النقص نفسي او ايه او حقيقي إن... نعم فكر كده الموضوع ده اللي مين اللي هتفكر بالتفكير ده غير اللي اتعلمت على اسم الله الجبار مين مين اللي حتفكر بالنفسية دي غير لما ترى اسم الله وتتعلم اسم الله الودود وكي سألنا الرب الودود يتودد إليك بأنعامه ونعمائه وآلائه ليلة نهار سمعتوا اسم الله الودود؟ اه انتوا انتو اصلا المحضروش معانا اسمه اسم الله الودود تري عجبا من تودد الله عز وجل لك وانت ما انتش حتى لأي فعادة لأنه مفروض لما تري تودد الله الأعظم الأعلى المتعالي هل هناك في حياتك أهم من الله؟ كلنا بيقول لا لكن حال قلبنا لا همك ما أهمك الهم اللي انت مشغولة بيه انتوا فاهمين العبارة دي ولا ايه؟ صلوا على النبي